وإن كانت اثنتين فلهم الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثى يُبَيِّنُ اللهُ لَكُم أَن تَضِلُّوا وَاللهُ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيم